وعدا لن تخلفه كل واحد مسل في التمثيلية دي كل واحدة مسلت فيها كل واحد حارب دينه في التمثيلية الفاجرة دي ايه ان لكم موعدا لن تخلفوه كل اللي انتج واللي اخرج واللي عمل كل حاجة فيها دين هي دي دين، ده مش حرب على الأخوان، ده حرب على الإسلام ده حرب على النقاب، ده حرب على التدين ده إرعاب للأهالي من الدين والتدين، ده إرعاب للأهالي من طريق ربنا، ده تخويف ده تشويه، ده شائعات على رموز الدين، والناس اللي شالت الدين في الأرض حسبنا الله حسبنا الله واناً والوكيل هو, هو ده التدين بقى، هو ده التمثيلات الدينية التمثيلات اللي بتضمر الدين اللي بتضيع الدين إخواني في الله, إخواني في الله ما حدش يقول فن هادف فن حد طب بس اصلا عندي فراغ اعمل ايه فراغ فا انت بتدتي ودنك لمين ده ربنا بيقول حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ربنا قال اول حاجة تشهد عليك سمعك اول حاجة ربنا ذكرها في الشهداء سمعك اديتي ودنك لمين اديت ودنك لأفلام وتمسيليات عاملها مخرجة مخرجة عليها من الله ما تستحقه بتقول في القاء تلفزيوني مع محاور غير مسلم بتقول له انا لواملك المحجبات احرقهم في مين انتوا عارفين الممثلين اللي بتتفرجوا عليهم دول بيشربوا ايه وبيعملوا ايه وحياتهم شكلها ايه انتوا عارفين المخرجين والمؤلفين دول حياتهم شكلها ايه انتوا عارفين عايزين ايه ماشيين ورا مين بتسمعوا لمين وسايبين مين المخرجة اللي بتقول يا رب ما تكتب علي الحجاب اه اهلا وربنا تقبل ربنا يهديكي ويهديكوا جميعا يا رب ربنا ما يكتب عليك الحجاب المغار... المخرجة اللي قالت أنا عايز أعمل فيلم جنسي كامل ولا عايزه بالله ليه قالت لهم عشان ثقافة للشباب عشان أعلم الشباب أوجه الشباب يا إلهي يا جماعة احنا وصلنا للفين وقت فراغ ايه وقت فراغ بتقضي قدام ده ده فراغك أنا معايا فلوس مش عارف أعمل فيها ايه أحرقه أولع فيها أجيب بها سمه وأشربه أنا معايا وقت مش عارف أعمل بيه ايه أسمم قلبي به أدمر حسناتي به أ انتوا عارفين الافلام دي عملت في اسرنا ايه انتوا مش عارفين التمثيليات دي عملت فينا ايه يا جماعة انتوا مش فايقين نسبة الطلاق وصلت لايه ونسبة الخلاف الزوجية ونسبة التعاص الزوجية ليه طب وده ماله بالتمثيليات ما هو الباشا قاعد وجنبه مراته هو مش واخد باله ان ان الاستاذ الممثل اللي قدامه اوسم منه كتير قوي والممثل الثاني بدي بيلد عنده كتير قوي والممثل الثالث متزن وعاقل عنه كتير قوي والممثله هي مش واخده بالها ان الممثله الفلانيه اجمل منها وملامحها وشعرها أجمل واسلوبها أجمل وشكلها أكثر جاذبية معدش حد راضي حد معدش واحد عجب مراده معدش واحد راضي بجزها البنات بيتقدم لها خمسين عريس مش راضية مستنيات كابريو واحد شبه كابريو بكلها وهو مستني لا واحد شبه فلانه ولا فلانه يتقدم لها معدش حد عارف يجوز ولا حد من جوز عارف يعيش سعيد معدش ذا برامج المسرعة جماعة ذا برامج المسرعة دي حرام على الرجل يشوفها مش حرام على الستة حرام على الراجل لان اللي بيستغلوا فيها اصلا العورة اللي يجب ان الراجل يسطورة مش تترينها حتى الراجل نفسه حرام عليه والراجل قاعد يعاني غلبان وضعفان ويطلع واحد عنده مفيش عضله في جهة. سبحان الله العظيم انت ازاي بتقبل ده في بيتك ازاي بتقبالي ده في بيتك ازاي بتضيعه ولادكم ازاي بتضيعه نفسكم يا جماعة انتوا عارفين التمثيليات عملت ايه في عملت ايه في الأمة؟ عملت ايه في الشباب عملت ايه في عملت ايه في عملت ايه في صحفنا عملت ايه في أخرتنا؟ عملت ايه في الممثلين اهلنا نفسهم هيعدوا من على التراب عملت ايه في وبيوتنا واحد تاني يقول فما تقوليش فراغ بقى ما تقوليش فنه هادف ما تقوليش تنوير واحد يقول طب انا يعني انا عايز اقول لك حاجه اصل في تمثيليات حلال وتمثيليات حرام ايوه في تمثيليات وحشه جدا التمثيليات اللي انت قلت عليها بتوع المخدرات لا ما فيك حاجات كويسة ايه بتاعه صيحات السمع لا لا لا ايه بتاعه الجماعه اللي بتصب بتشي... في دينك وانت قاعد تشوف دينك بيتشتم ولبسوا امهات المؤمنين بيحارب وساكت لا لا ده في تمثيلات ثانيه اه بتاعه ايه بتاعه ايه بتاعه اكبر آه اكبر بتاع اغراء في مصر بتاعه ايه التمثيله الثانيه لا في ثاني هفتكر لك هو هتفتكر ايه هتفتكروا ايه جماعة هتفتكروا ايه يا بنضيع نفسنا بنفسنا بندمر ديننا بنفسنا واحد يقول لي سبحان الله اخواني كانوا يعني يعني هم المية والثمانية مسلسل طبعا زادوا بقى مية وعشرين مسلسل مية وعشرين مسلسل قاعدين يحطموا في الامة ما بين ERT وما بين ميلودي وما بين شو تايم وما بين روتانا وما بين حياة وما بين OTV وما بين كل دول نازلين على أقلوبكو تحطيم كل دول اللي همه المكسب واللي همه يدمر الدين واللي بيقبض من جهة اجنبية عشان يدمر شباب المسلمين كل دول نازلين على أقلوبكو تحطيم